ساعة توحيدة و ساعة ملاحظة الكند و ساعة دين حقه و ساعة راسدية وبعالمين جيدا ما شونيه راس علم لوني نبيد كشتنوكو منيبونا المنبونا منيبونا اليهي اوه ملوكو و هكرا يبقو ربا عو مليكو دو ذكا چوكي هم ملوكو نافجيانه هو تيشي خلديدوين كاسميكو خلديانه قد كاسميكو نحونا قد يومهم او ملوكو باشه و همون سر حقیق و سر عادیه. هر وقتی تیشی بونه بود زیچ بکه زیتا و بیکه. بعد دو نمیساز خالدیا بعد دو نمیساز بونه. به همین عکاس همه هر وقتی آدم علی سعادت و سلام هتار ما هتار و جاگیم که هم مکسر مروبات باش مروبات خراب هم یتیشی بین هم یتیشی بونه بین. و هم یتیشی خالدی بین. بس مروی باش هموگوی دیداری تقویزی توبه کت وارد دوام نبی سر بنام مروی خلاص بنام بر دوام بی تو مهاد بی سر بر دوام تو بنح بنح اذکشید اتوبی د سبب این دکم سبب باب بنح همه لعنتی در این در رب العالمین بیشتر میبینی ایله یعنی هموگوی دیداری تقویزی توبه کن دیداری رب الله در رب العالمین هموگوی مروی بسمات تو سحت که عقیده و سحت که دلخو و چه بنحاتی از نبی سر فر يوى ساحتة اخلاق يا ربش نخو كي اخلاق عن اخلاقات يلولي يوى توقف كتوب ويهى اخلاق للي خزاني ساحتة عمل يا خو كي عمل للي بيداقيا كعمل كحراب وعمل كمخالفة القرآن والسنة يوى توقف كتوب ويهى عملي ويهى توقف كتوب منيبين إلي في إيمان دار يخفين ببعندش رب العالمي بشتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفتحون قل إيمان هم هموك نحاول نذكر التوبيه كان المؤمنون يا بما عم من افضل الاسماء فامرنا كيغا فيما ذكر هي وسب قول الله ايها المؤمنون ينيم ذات بهم ويتوب كان برضو التوبيه كان ادم سار كمان 400 سنه والفنا تجدوا تمونين بينا اليه يعني عم باتجاه مرغ السماء التوبيه شيء عم بروي ودونك امبی دو نیا من چه عیبی دارنیم؟ اما هنگی می‌رفه مویلافیه. می‌رف خوبش راز بکام می‌رفه گونه حاوله که دو می‌رفه. هموش ولی می‌رفی درسته نه؟ عملی می‌رفی درسته؟ و هنگی می‌رفه دو نیا بوی چه؟ چین بو خرابیه؟ چین یا بو عجبه؟ من براش دنیا می‌گه دستگاه داره دکمه رو چک کردیش دستگاه داره دک کامروفنیم من هرگز از آمریکا نیامده بودم از چه مبلغ حاشیه دارم باز نه چندی دیگر، از چندی دیگر چه مبلغ حاشیه دارم؟ خفن نه. تعداد سبب این دو نیکامروف، آو عیب و لطف همین بلیشی بود که این مدت بیشتره سبب ده بناء عویا خراب. جامو برای کامروف تیار شد، دو تا وجود دارد. امروز برای کامروف تیار فتا شيخ يريد تشي ابيش كش كيبر على علي بن فتش بناح الخرابيت فير بي دوتشكيت وتو بيت انا بسم الله وعلى سيدنا في مجلسنا فتل هفت اجن على 100 استغفر الله واتوب اليه استغفار وتوبه كي رب الله وعلى سيدنا اني حمظاني تا سيد البشر اني حمك يعبره قعدت على ساجر الرابعه 10 اللهم تقدم من جنبه وما تاخر كان الناس في عمارة سيد الله وعليه السلام هم قادرين استقاء كل ما يبديه منو مقصرين رب دا سر وسر وسر وأوامر عمي بارزا. بارزا دي دي و الواجبات و اوامر و فرمائن عراميه جيبجيكا و التقوى يعني فالحدة باريزة و باريزة الواق و نحو بيت عراء عالميني كريب و خواشتها باريزة و يعني سببه هو نشامد ده كام نجت في سر في فترة أو فترة عربية مساجيكين مساجين إسلامي مساج حقيب بالدوامن كم بكران تقوى رب العالمين وترس رب العالمين ونعيش كرام هما هم السبب إن سر في فترة واخدين نوبه نمدوا جيلي هم ساجيكين هم شلبين هم بالدوام بسال بهده أبعامين يا فارسي كابوتي من يبين إليه وتقه وقيم الصلاة كما بعثك الله سر حقي بسر راستيه بسر قرص بداوام بل ولا تكون من المشركين ورب العالمين ليش تشارك بين شي جراء انه ما بدنا نركب مشاكل مشركين كان وكوني اني رزا مشركا واشلونك انا هيك مشركا ويعمل هناك انا مشركا اوعك دامه نبي هاي يرى هي يا رب العالمين ما هشاركك المشاركه بالمدارسيدو شي ان ان الشركة <سؤال> اكو جانم شركه دبليو شركه كي برتشش 400 افجن حدتي شدي اكو حد شدي شنو يريد كان عمل <سؤال> يريد صالح امجدت امك ايش تقول شنو هدي لان اشراكته ليحبطنا عملك صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كي قدري او عملك تريد واو عبايتك نف ون الشيطان بدنا نعمل رد مباشر وباشلونك نعمل رد مباشر وكان شركناك او مشروعك بدك تاخذ في شيء بدي بدي سببه هندك حرامي والشيطان محاولات دسبك بدون بك في شيء عمل صالح بك شو بدك أكمل في الشركة في شيء ذاك الونياء وناعقي بين من ورب العالميني أبا زب خازن فيك بين ورب وشيطان شيئا أبا هنده اللي مرومي فايداكا تلنافذ المرومي للدارة أبا هنده اللي مرومي بشتينجي مروم هار شبكا بيش هار عباداتي بكا دي عمالة صارحتك شو المرومينا يطاق بكاين حمودة بيجبي بل هنده شخده عملت الشيئار كينا بعملت هر كي بدل ودى تكون من المشركين يعان هار جولة كي دي شبكا طبعا مرومي بكا نجي شير المشركة نبي دي بي مرومي شبكا بز توی آمپلسان الله و السلام جلوی توی مرد چه شرکه؟ توی آبزایی شرکت کرد. شاید خودش شرکت کنه. خود باریزی. هاگ تو شرکت نزدی است. تو نه شرکت خود باریزی. هاگ یک ونیا هر دوستا واتش دخو باریزه. خالقی بدن. دهولتیت. دهولتیت. دهولتیت. مریین از آدیشیه ونیا. بی شرکت نمیتونه بی. ونیا تو بیشتر نارو نه. توش سوامی جی. اما هاگ نمیشه داد. چی امچنین اول زارع گینه تهکبته و دویده ویسته سبب می‌ده که بیلیارن خرابی گینه که تو نسانی سواد چیلودیونی دست ده بیت بدتر تا گالیا نسبت به نکه ایله تو بوده دیوار که بوده مار دیپرس کانوزال اما ای شهرم جمگونیا شرکینا که متحد به اهلیت اوکیدومن ای شهرم شرکت جالا کامازنامازی می‌بنده و شرکت چیل مونو خودی رانچه شرکت چیل ومعرف نظام القرار. هدا شيء تمام ولا تكون من المشركين. وديش ياربنو كلمشركة نبنى المشركة وعمل المشركة نتاك نمششنك وبنظام القرار. يعني تبا خفير الشركة بزاني شركة أتبشيخ لتشركة أتبشيخ لفارزي. ويدعاء غير عبد شركة. أول غير عبد حتى الله عليه وسلم شركة تسين بغير العالمين ناو terambes Allah wa sunnah ke ma sharika e ke aqeeda wi aba bitu bi rowaytu aba be shodim roway dunya pechermi dast dunyaye walati yani dunyaye da dunyaye rostira kharab da dunyaye cheita kunak keiva hol yad istafana anje ed istafana anja quleram in bojare porin shtia uno shit bojare ke itasire de ke she bojare ke deki poshit ke na khosh kat e ke kharab karde ke bosh karde ke shifa kunedit aba shaka aqeeda ke dunyaye sharikia chuki avak shurapeshat bas بس ربع العالمی نکسی دیگه، یک بند که کی دسته خوب نیست، آن سرخ و کت یا مسیار و کت یا خانی و کت یا نکوب چیکی و کت بیش از آدم پارزیت نوشتند دارند، نبرع العالمی نوشتند کتیا، ملوف خوی پارزیت ولی اتکونو بین مشترکینه. یک چاره کی بینید؟ مجبور جه کی و کت بیش از آدم هی نکانسندن. هر شتکی همی، اما همو شریک دانانه برآبلا عالمی نیک، شرکانه هم ما خود فارزی. ما در عبارت سال باوس میگیم عقیده او الله یا فجنا و یا مال ماده. آنیمیم از فجنا بخویم نمیخیریم هدیتیم. به سبب شری کافش را بودن هاتی واف نهبوش ماتی همو فجنا. و بشریک دانانه برآبلا عالمی. چون یکی نه هاتبوش هر تو بر وی اح مصيباته بمربينه أمشري داران أبو رب العالمين الله بضررين فلا كاشفاله كي أبو مربه مصيباته نحوشاته وإيامسسك الله وحده بس رب العالمين أبو مربه مصيباته چجار الجم مربينه نحوشي يعان یعن چه حیوانات بومرвیناین؟ یعنی چه مرغ بومرвیناین؟ چه شده بدنیا؟ یعنی چه جماعت بومرвیف شده بدنیا؟ آره بومرвی مصیبت دارن بس را بر عالمی. اگه ای کی عقیده الله آبومان حوشاتی، یعنی آبومان مصیبت دار تینی، یعنی جهارش تاکی هایی، چه جماعتی، چه مرغالی، چه حیوانی، چه طائری، آره هموش لیگ دارن آبودی، هموش لیگ دارن آب را بر عالمی و همو دیشتر دا اوا. رب عظيم إجتمع الشباب والشبان لكن ولا تكونوا من هناك عن الشباب والشبان من الوكسة نمنا وشكن هذا شريك رب العالمين ده. بقي مرؤوسيه لشيء بعدوان سر قرآس توحيدا. أما قال خلا ده ومرؤشود عمشود الش مشترك أو شركة هنا إن عندي ليش مرؤي هذة إن بنسر من الذين فرقوا دينهم هذه هي صفات ما اشيار كتبه. اشيار بن وَكِمُشْرِكَنَّكَ. اتchedا هيك الواش من الذين فرقوا دينهم. هم ديني من الذين فرقوا دينهم. يعني اشيار بن أوصف لك المشركين هم قال صفتنا في جودة بي. ديني لا دينكوا بارجة فارجة يعني شو دينكوا بارجة فارجة يعني بس نقول الله أذا جماعة الجهاد في أذا جماعة بس رابن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أذا جماعة بس ما بينه خلاص على مين نفاجع شو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أذا جماعة وبس کنده تیجیه و ایدوا بس نرمهتیه و ایدوا بس نزاتیه چوشت اUMANیه. مباني بسته من ولی تکونو مينامشريکين امیناللذين فرقو دينهم. قدمش ديايواللذين آملا ودخلو في السن كافه دين اسلام همچيا، هم یکی. و همه تیبام رو بگيریم. هش من آلفه ایه، يائه ایه. هش دست به که هت آخریه. و جهانش تا کدینه همین. همه تیبادی چپشین، همه تیبادی قرآن و سنت چپشین فرانز می‌نوخوده دید، اما نمیدم هر لیکونیه بین دینی پارچه باز شکنید. خدا و بو عاده می‌گوید، و شما اونا برای عاده می‌دانید شاید بینیم. ره دین عاده فلان جمعه دیار، مدرن عاده فلان جمعه دیار، و سیما عاده فلان جمعه دیار، و فلان جمعه دیار. وای لیک به کنار چیه؟ لیک به کنار دینی، ارمانی، و دیشاتی، و دیشات و و مشکل که پیش اونویه وای کریم، یعنی چی نباید وای کرد؟ چون که دیگر الناف دينا اشياء بنقوله هي هناك بالعمرو روايه كهوتي كيريا فقط الله عليه بيجي واشياء بنقوله شوكي هناك الناف دينا يا خدها وروايه كديات بيجت حفله اي كلو بوجهنمين اي كوا الله عليه وسلم بيجي بصرمان بنا دبنا وستفترق هذه الأمة يعني أمتها الإسلامية أمت أمت جيرا كشفا لا بش بنا فرقا فرقا دبنا جماعة جماعة دبنا حزب حزبنا وديني دا طبعا لا بحسي شعية ومنحدة وفنيئة الدينية جوينة داري أو بصرماني لا بحسي بواناني نحن بنا بصرمج وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة فيه. يعني أبت جابوكي عن بني دور بصرمان بل أو دبنا إلى ثلاث وسبعين فرقا أولا تبني أفتوسف أحقا في عبد السعوة والسلام في النهاب يقول تيه أولا تشاهد أوليدا إنا واحدا يهنا الله قال ما انا عليه هر یک ناوکی دانسته بود، هر یک جماعتی که بود چیکار، هر جان دانست و رئیسی که بود دانست، ولما عاده وینه و زبرش دیما چیوش توی نیا نیا قاید ما و قدوی محمد صلی الله علیه و وسلم کسی دیما نیا بجده صلی الله علیه و وسلم و جهل کسی که دیپی پیغمبری بشه صلی الله علیه و آله وسلم دیما خویش بید و هر کسی که سروری که بی دراپی پیغمبری صلی الله و آله وسلم واجب سرمایه هم کشت‌بانی رویکنید، واجب سرمایه ویم هم خوش بوده، هم هدیه‌کاری رویکنید. هر کسی که کرد، ما دم تیوره که چنده پیغمبر سلیم الله و علیه و سلم هم که بودی، این می‌دونیم اخوا ای هم مسلم همچینه، هم برای که کنتی بهم ای کود حوزه بوده، تی بهم هدیه‌کاری ای کودکه، تی بهم هم هم به دینیب که اینه سرده بود چه سرده بود و بینه، ولیک جداترنه، آنچیز جدایی این بيعمل برهم ويا الهوتين وهاوتين الناس قوم يخدها قال يا قوم الله نوتنا يا قوم يبيتون قوم منو أي شياطين أيش أيك القوم خوات بس بقول بيش ما بقول عباداتي لبخدك أنا نوتنا وو كذا كين ممكن أحزب حزب ولكنك عندك وو تعبان كاف حزب حزب ما باعث شدمو مسمومانم. آره همون چیه؟ آره همون عذاب، همون احوجیه، همون یک جدا کردن ماو مسمومانه. آباعم این چند آدی بودم اینو. یه وقت ولی تکون که لذینت فرق کرد. و دیشب هم کیونه کن؟ من پارچه پارچه بذم وقتی ما بین وادوچرخه آدم. باید از حق میدی. باید از حق میدی. آیا این جنیه؟ من ما جام مل باینه و تو. ولكن بارشاب يجب ان يكون هناك اشياء ممكنه من الممكنه ان يكون هناك لا ممكنه من الممكنه من الممكنه حزب الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه في الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من أو كسيدنيا خشيل كان، فارشة فارشة كان، وكانوا شيعة يعني كانوا أحزابا وجماعات يعني بنا حزب حزب، بنا جماعة جماعة، هذا بجديانية خلاك، هذه بجديادية خلاك، كاس على مازنك منهج دي وقران la programma cema al tema di la fechi che da questa liego dona e tava quando sarmao menia di cheta cema che programma è ma corona la corona che ci vorremmo ci programma ne creo programma ne c'è corona sono nata di ambasse la sara e che va jama dona fi va haz manachei programma chei u jama to khu haz ba khu per alame de falan che mazzama e کلی همه کلی و نه که این مازنی اف حداکثر بوده شدند شریعتی دنیم شریعت بس عدم که بس عدم عالمینیم بس عدم عالمین شریعتی دنیم ولی مازنی معتبر جهل فلسطینی یا فلسطینیان نه فقط ناروجده رنجیدن همه وقت ناروجده رنجیدن و دعاهو هم دارید که من چجور دینی من ازش یه کوئین میشه شریعتت که نکته که شریعتتی بین تبدیل متقسیس تا تایبته که فروجك يوم شبك يوم هرق عبادك يومي فهذا هم مو جنة هم مو رب عميلة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يوم محمس عواصل في الونابري أولا سرقة تنينة وسرقة تنينة كون كي خذت بيعمل الهناتي وهموا بيعمل الهناتي عليهم الصلاة والسلام فعلمة كيف كان؟ دين عالمة كيف كان؟ عالمة جهندة فيك وعلمة كتابرات فيك إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا دينهاتي عالم شركه دينهاتي عالم پاچا پاچا دينهاتي اونيه واكن حزب و ناف دين اسلام خدا اون اسلام ده، بي اسره به شركه پاچا پاچا كن ديگاست في شيء، دي أي محمد صلى الله عليه واله و عالم أما كتائه لست منهم في شيئ يبيه تو الواني وبيعبس على الله وعيسى الصلاة الفوج معتناه وواحذبناه وظافر قناه ما يجيء الله رب العالمين هو حساب ولا ديكام قال ثم بما حساب الجبادين قبل كسرت وكونوا عباد الله إخوانا، أبا فيعبر بمسجد سماوسان. إنما المؤمنون إخوان، أبا عمد ما بينه بج، مش بأفنق واتخان، ومدية، نقول معنوي زانيهم، بس ماخذ شيء كده، بس هم بقاش بقاش كده. فهم ده؟ ما بعلمين نافعة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا عن. يعني بنا شيء عن يعني أحزابا وجماعات وحزب حزب وهذا أيك إيش ما هو شيء ده ناس هذا أيك إيش ناقة ده بصرمانه هو سماكم المسلمين من قبل ربعمين عف ناقة ده ناس ما تبي عمش بيناقة بودياره كبيع عمر بجس الله ما له سام أمناقةهم بيتنا ناسين شيء المسلمين بصرمانة فيها أباناقة في مايا في حقيقية مايا بروف نابیت چونا ودی چرا که بروف نابیت چونا ودی دانت سرکو غیی وینا وینا بیت اینلاي حالاته کی اینها حالاته کی هک ولما هر وکی بودی وقتی جالج جماعت و فرقه وکی نو که هم بین ناب دینی داشت لاتن زور بود و خلاف ناب سماره جالج زور بود چه تو کین وا جماعت علی ها جماعت نوکان نو جید وسرمان نو نو دولت المسلمان عمو بلوی ایتو کین وا کتبیش از مسلمانم دیشا دا برام خو مسلمان پس کافین نو کین وا جماعت علی ایتو کی ونیا د وی جماعت وی ونیا وین وی ویجی انو وکی به رازیبی که خوره گوتو الله علیه و علیه و سلام هوی وی هر وخت کی چهبی هر وخت وقتك ينوي يريد يدا اهل السنه والجماعه وقتك ينوي يريد الطائفة المنصورة المنصوره وقتك ينوي يريد السنه وقتك ناف بدون الناس والناس يشني و يعني السلفيه هذا وقتك يعني وقتك يريد الحديث هل وقتك ينوي يعني تدي هنگي جابك ندا في ديار كش برو اسفوا جماعاتنا ابي اس ما ی به آن برشون سلام الله علیه و آله است. اینجا که چنین آب و هایی اداری وقتی منیمیش اهل سنن هن، دی سنت آبیان اهل نثرن، منیا دی حديث آبیان برشن الله علیه و سلام، بجنه سلفینه علی سلف الصالحان، از دیواتم و منیازی سرده از وا جماعت او با حضور همانیم، اینگی اف نواده هدها گوتن. اما وقتی دی و سماک مقدسینه من طلبت. امنا بدوی نوایی دایی نسر خوب الله و اونیا ارنا و از عاجز بانوان تیویو بشتمان دو سلفی و انا از نا خطیر بلالام کرد و اونیا بلالام سلفی و هنگیش و منش چرای کرد؟ منش اینگی و اونیا بارچه بارچه و تو نبیجی از سلفی مناف مهم هر مروفت و اونیا دیو حقیبتو دیو راسبتو بست خب اوی دینی و بودیت ها قرآن و سمنه و دیگه چیش نه صحابا و هم مچلا، آنها هم مو کسای دنیا که دیبی من هجیپ چی دی و بس هنگی اف نواده دینم، برم باید که برم باید احمد بیله. ام ما وقتی دی چوکیه هی بیشتر ما امش نوادگر خوندم. امیم امش نوادگر خوندم به جام سلفینه. ام کجی ونیا ایکن ما کجی دی مشت سلفیم، برم باید احمد بیله عدوجی. و بس بوده اس ونیات گالوا جماعت انا د حمانینه چې دغه هم مخالفه دی چې کینی دغه همان کې چې سنات په عمل کې صحیح سره دغه ریکړه سره صلی الله و سره صحابه او تابعین سره هرګي دمیرو وی اخر مشبراز گالونه همانینه یعنی از دې طرف صالح جو دي صحابه پیغمبر اچن دې قران اچ دې سنات اچ بس وی هم وکې دینه ومه چې نه ومه سره مونږه رب العالمین افنا وی ودا نه ویدم نه بین دایناسه‌هون، چون اف ناف دانه هم می‌کنه، همو سبب بچه، همو سبب که بسمان لیق جدابه، و خلاف و تفرق ناف بسمان كل کل بما لديهم دایهم فرقوند. رب العالمه جهار حزبکیش و هر جماعتی که نو جماعتی، این ناف دینی دار و جدات کندام بسمانه و منهجی که بودات می‌نوش و ناف کی هل اي بما لديهم فريحونه يعني اوجد لديهم و اوجد حزب و جماعة كيف وقويته و ظان الالب بجد أس هما حقر و هما راسلهم يديهم وچنا كل حزب بما لديهم فريحونه برشي وحده اف منهجه و اف او او او فنان حزب؟ آن فلان جماعت. اما اگر تیچی آتی داده، یعنی دیگه او نفساخویده. لحاظ دیدی تو بیجی، مرو باکی دیدی تو بیجی برای آبایت قرآنی های افسر تو کیه حالا داره حالی الله واسه نفست تو کیه حالا داره و مشتبرد و منابج حاکینی. ودی عوام مازنمات بیشتر، رئیس مبیشتر و همادوی سر، عوام حزب مبیشتر و حق در راست. آم نمی‌اید حاکینی ابو منابج اصلا مسیح حزبمون، راست نه مدت جماعت. وتيجي بجذب يجي، منهجي ما نبي حزم، منهجي ما يكون بيجي وراء كشارة، ذي حزب بما لديهم فرقونا. وبويكير يقول إنكاريو عدم قبريت كمكان، نبوية باش ك أبو كريه یست ای که دیوانی دوست داره دیجیه وانیا توی خاله تو وقتی تو فلان شد کهی وانیا وقتی توی خاله تو وقتی تو بسمانا وانیا ما بسمانا و بسمانا همه آن آغلب بسمانا تو چیکهی میکنی کافر کی؟ یه چیز من همچنین همچین دلگیر حرامه بو دنیایت و بو دینت و بو آخرین داده چیه دادهی؟ زهراتی دادهی تو فان خفنانه کی؟ و سرتاش خراب داره وستی تو فان دو کافر کی توی معامله طب وش كافر <تصفيق> كده مش تفرقوا من نبجت؟ لأنهم قعدوا بعد حكمتنا وقعدوا بعد ونيا سلطانة وقعدوا بعد هاد دس هالات هنا من نبجت شو من إمام بو آية وواحد ثاني عليهم دشة؟ أشد من منهجه ويا ديواجه هم كثي كل حزب بماذا بيجي فريقه؟ قال تبغوا <تصفيق> حزب وتبغوا جماعة وتبغوا فرقة تو هم مش لا على بس دي تيجي بس الديوان منهججي، وين قاعده؟ ويه او اليش هذا؟ هو التوابل. عندي ايات القران ربنا وحديث صحيح عن الله ورسام شو اللي وقع شو اللي عم لكن دي هم يسمعون همو وشو وقت يا ركات انه بصرموا هذا كل ويشارك في هذا المناسبه وكان ذلك بدني سبب ذهب ديول بين ابسمنه هم هذه الخشيه سبب سماواته صلى الله وسلم على خير خلق وعلى اله وصحبه اجمعين تبارك الله رب العالمين